أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عما يتساءلون بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون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 وجعنا لهم رمعًا عاشا وبنينا فوقكم سبعًا شدادًا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 وفتحت السماء فكانت أبوابا وسئرت الجبال فكانت ترابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبى اللابثين فيها أحقابا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 وَكَوَاعِبَةٍ رَابَطٌ وَكَأَسَنِهَا قَالَ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً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 صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال ذَلِكَ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ين أَرَأَوْا مَا قَدَّمَتْ يَذَّهَ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لِيْتَ لِكُنْتُ لي تُرَابًا